لا, لا, لا اله الله قران الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت Gràcies. el moment en I don't know. Gata اللهم لعافيت وخجاء نظامك وجميع سخطنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسوء الاثقام with that